أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمن اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمن الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قصسين ورهبانا وأدنهم.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 لا يؤاخذكم الله بالغُرُور في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارةُ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 وَلَئِن تَمَّمْتَ لَأَكْمَلْنَا لَكَ وَلَئِنْ نَكْثْتَ لَيُدْخِلَنَّكَ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا, إذا متقوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ متقوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تلاله أيديكم ورياحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعما فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل من قم هديا بالغ الكعبة أو كفر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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِلُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلُ قُمْتُمْ فَأَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا ثَانٍ بِهِ وَلَا وَصِيلَةٍ ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولاكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذوى, ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثم فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله رشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدين ومتدين إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 إذ جئتهم بالبيانات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أُوحِيت إلى الحواربين أن آمنوا بِوَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما أذت السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا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 إن قلت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنتعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا و كنت عليهم شهيدا ما لنت فيهم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 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لكم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ وأرسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين ولو نزلنا عليك كتابًا في قرآس فلمَّسوه؟ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا يولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ملكا ما يلبسون ولا استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ما ظر كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَوَيَرَاللَّهِ التَّخِذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن أَصْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَالِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ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 أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني وإنني بريء مما تشركون الذين آتينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أذنا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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرآن وإير كل آية الله يأمر بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى حتى إذا جاؤه الساعة بقتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتهم نصرنا حتى أتاه نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت فإن استطعت أنت بتغيان فقم في الأرض أو سلم في السماة فتأتيهم فتأتيهم بآية